بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم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 قلَ كَلَّ فَذهَبَ بِآياتنَا إِا مععَكُم مُسْتَمعون فأتِيَا فيِي العونَ فَقُلَ إِ رَسُول رَبِّْ الْعَانمين أَنْ أأَرْرسِ الْمَعنَابَنِي إ الصرم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 كنتم تعطلون قال لا ان اتخذت الهنا غيرنا اجعلنك من المسجونين قال اولا جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنتم من الصادقين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 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسِلْ فرعون فِي الْعَوْنِ وَفِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ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 السرايل فاتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ, فانفلق فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَاوٍ عظيم وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ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 وَتْلُ عَلَيْهِم نَبَ إذْرهين إذ قَالَ لِأَبيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعبُلون قالَاوا نَعبُدُ أَصْنَام فَنَظَلُّ لَهعَكِفين قالَا هل يَسمَعونَكُمْ إذْ تَدععونَ أَوْ يَون فَعونَكُمْ أَوْ يَظْرُون قالَاوا بَلْوجدَدن أَذَ أَنا كَذَلِكَ يَفعلُون وَلَفََأَيتُم م كُُم تعَعبُدُونَ أَُم وَأَضَ أُكُم الْ الأقدمون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 إنِّ لَكُمْ رَسُول مين فَاتَّقُ اللهَّه وَأَطعون وَماَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِ أَجرٍْ إ أَجرِْيَ إِلَّا على رَبِّ العالممِين أَتَبنونَ بِكُِّرحٍ آيَةَ تَعْبَثون وَتَتَّقِذونَ مَصَانِ علىى عََّكُمْ تَخْلدون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 124. وخاف عليكم عذاب يوم عظيم 125. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 126. إن هذا إلا خلق الأولين 127. وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون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 129-قالوا إنما أنت من المسحرين 120-ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين 121-قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فان يأخذكم فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحون أدليم فعقروها فأصبحون أدليم فأخذهم العذاب إن في ذلك لآيه وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرحيم كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ لِلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 Palu la illamta, tahi, lu, lu, takuna, namina l-mukru, džin. Pala ilmini, ramarikum, namina l-polin. Obi 124. ثم دمرنا الآخرين 125. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 126. إن في ذلك لآية وما كان وَإِنَّ رَبَّّكَ لََ العززُ الرحيِيم كَذَّبَ أَصْحابُأَكَةِ الْ المُرسَلين إذ قَالَ لَهُم شُعيبٌ أَلَا تَتَّقُون إِي لَكُمْ رَسُول أَنين فَتَّقُ اللهَّه وَأَطعون.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 فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنتم من الصادقين قال ربي اعلم بما تعملون قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله Inna hukana, rada baja Inna fida li kala inna fida li kala aja, inna ma kala aksar hum minin. Inna rabba kala hual azizu ahin. Inna hula tuzi lurab alamin.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 124. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين 125. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين 126. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 127. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 124. فيقولوا هل نحن منظرون 125. أفبعذابنا يستعجلون 126. أفرأيت إن متعناهم سنين 127. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون 128. ما, أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذَكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِن عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ